ولولا لعمة ربي لكونت من المحضرين أفما نحمل بموتين أفما نحمل بموتين إلا من تتن الأولى وما نحمل بمعذبين إن هذا له والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون شوبا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فوهو كيف كان عاقبه المنذرين فوهو كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا الحن فلنعمل مجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم